السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في غزة قصة الصراع تحدثنا أمس عن بني النظير جذور الصراع وعرفنا أسباب الغزوة وأحداثها وما الذي فعله اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدى حقدهم ومدى خيانتهم ونقضهم للعهود التي يتخذونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذنا الدروس المستفادة وكان من أهم هذه الدروس أن التاريخ والقرآن والسنة كل أولئك يخبروننا بأعدائنا من هم وما طبيعتهم وكيف يفكرون وكان أهم هؤلاء الأعداء هم المنافقون واليهود وبدأت بالمنافقين لأنهم بيننا المنافقون يكونون بين المسلمين ويظهرون لهم الإسلام والولاء إلا أنهم في الحقيقة يوالون أعداءهم وعند الظروف الحتمية وعند الظروف الضرورية وفي الأزمات يتخاذلون ويرجعون ولا يقومون بدورهم كما ينبغي أما اليهود فهؤلاء نعلمهم هم قوم لا يفقهون هم قوم لا يعلمون هم جبناء يخافون وكذا هم يحبون الحياة ويكرهون الموت ومن هنا كان عدم الخوف منهم لأنهم هم الذين يخافون مواجهتنا تحدثنا عن دروس كثيرة أمس كان هذا أبرزها واليوم إن شاء الله رب العالمين نكمل بني النظير وأخواتها ونركز على الأحزاب خصوصا لنعرف كيف دار السجال فيها بين اليهود والمسلمين ولكن هذا بعد فاصل قصير أنا الشعب الفلسطيني أنا الشعب الفلسطيني نيران الباغي تدويني أنا المحروم من وطني وفير أنا الجرح الذي نزفا أنا الدمع الذي زرفا أنا اللحن الذي عزفا نشيد النصر والتمكيل الدين مشاهدين الكرام أهلا بكم من جديد نرحب بداية بأستاذنا الدكتور جمال عبد عبدالهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى سابقا أهلا وسهلا أستاذنا الدكتور جمال كما قلت في مقدمة الحلقة نحن اليوم نتحدث عن بني النظير وأخواتها ما المقصود بأخواتها الدكتور جمال؟ الحمد لله القائل وإن هذه أمتكم أمة وحدة وأنا ربكم فاتقون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 أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أي حاسب نفسه بنفسه أو كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واستعرضوا أعمالكم قبل أن تعرضوا على من لا يخفى عليه منكم خافية والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي به يوم تجد كل نفس ما عاملك من خير المحضبرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن نصرة إخواني على أرض فلسطين ونصرة المستضعفين في كل مكان وعلى أرض غزة على وجه الخصوص فريضة شرعية وضرورة حياتي بالمال والنفس والسلاح لا يعذر من ذلك أحد من ابناء المليار ونص مسلم كل على قدر طاقته وامكاناته ما من امرئ مسلم ينصر امرائا مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك في حرمته الا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته وما من امرئ مسلم ياخذ الامرا المسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك في حرمته الا الله في موضع يحب فيه نصرته اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فالمقصود بالأخوات بني النظير بني قينقاع وبني قريزة وأيضا يرتبط بها غزوة بدر الكبرى وارتبط بها غزوة أحد وارتبط بها بني قريزة وزي ما قلنا أستاذ أشرف بني في... قريزة لها الأحزاب وبني قريزة حزاب... لا بني قريزة هم قبيلة من قبائل اليهودية التي اعطاروا سلم عهدا يعطاها حقوق المواطنة الكاملة نفس العهد الذي اعطاروا سلم لأخوات اليهود بني عوف يشمل بني قريضة نظير بني قينقاع ويهود فدك وغيرا نعم أقصد الغزوة غزوة بني قريضة هي غزوة الأحزاب الله لهم والأحزاب يعني الرسول عليه الصلاة والسلام الأحزاب هي, هي تسبق بني قريضة مع نهاية غزوة الأحزاب رسول كان بيغتسل فأعتقد في بيته مسلمة فنزل جبريل من السماء قال له يا محمد انت بتغتسل وضعت دا الملائكة لم تضع أسلحتها بعد قم الى بيت الفتن يهود بني قريظه الذين اللبوا عليكم الاحزاب فرسول لم اعلن نداء قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلي لنا العصر الا في بني قريظه ادي بني قريظه تاتي بعد ايه الاحزاب هم قريش وغطفان وتب الذي حرك كفار العرب يهود بن النظير على وجه التحديد منهم سلام ابن أبي حقيق وحيي بن أخطب وكنان بن الربيع وأبي عمار وأحد اسمه أبو عمار كان برضو من اليهود بن النظير الذين توجهوا إلى قريش وقبال غطفان لماذا يعني قالوا الفرصة الآن سانحة أنكم تتجمع جموعكم ونحن نعاونكم أنت تأتون تواجهون محمد صاحب في, في, في المواجهة ويحنا ويهود بني قريضة نأتيه يعني نحاصرهم من الخلف يعني نقدر نقول زي نظام الحصار الموجود الآن نظام الحصار على غز بس الحصار ده كان يقوم به اليهود ويقوم به كفار العرب وشارك في برضو بعض المنافقين من أبناء هذه الأم يعني هذه المشكلة الخطيرا نعم. والذي حرك الأمور من البداية هم يهود بن النظير يهود. الذين لأن اليهود عنهم. يا أستاذ أشرف عبر التاريخ الأمة مسكينة لا تقرأ ولا تفقه ما تقرأ يعني ربنا قال لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أخراوهم الذين قالوا إننا نصار عشان بس نقول للنحيتين فربنا سبحانه وتعالى وبرضو مش لليهود بغذزة اليهود المتأمرين القتلة احنا قلنا مخيري قير يهود كما خبرنا جلسلنا no. في الناس من, المحت... من اليهود محترمين الان برفضوا ما يجر على... على ارض غزة وعلى ارض فلسطين وجالوا دي ارض فلسطينيين سيبوها وروح حقصة تانية no. فلذلك ال... ال... المشكلة ان اليهود زي ما جرب بنا لتجدن اشد ناس لذي يعمل اليهود والذين اشراكوا كي عداوة حقد يعني ايه ابدي غير مبرر هم طبعتهم كر ربنا صحيحة تعالى قال ما يود الذين كفوا من المشكلين ان نزل عليكم من ربكم ولا زالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دين الاستطاع شوف من كم سنة اربعة هجرية النهاردة شوف احنا الف العدو هو وهو لا تخطئه العين والخطر هو الخطر العدو هو اليهود والمنافقون والمشركون من أبناء أيضاهم هو هو العدو ما تغيرش نعم. لكن المشكلة من كان محمد وصحبه لكن احنا اليوم الجيل الجبان الجيل الذي فينا خان وباع فلنبس أن نصيب القضية للمشكلة عشان ندرك فالعدو واحد ولكن الاختلاف في مواجهة هذا العدو في مواجهة هذا العدو عشان كده احنا بنقول صفحاته الت... فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لأن مواجبنا أن احنا نقدم النصيحة أدينا النصيحة نعم. فلذلك إذن دكتور جمال بني النظير ذهبوا إلى قريش ويعني حركوا الحقد في نفوسهم تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقالهم هذه الفرصة سانحة لكم حتى نحاصر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وماذا بعد؟ وعقدوا معهم اتفاقا اتفاق بين كفار العرب وبين يهود بني النظير في مقابل انهم يحركوا بني قريزة معهم وانهم يعطوا غطفان ثمر سنة من ثمر المدينة يعني نقول لهم هننتصر وهنبديكم ثمر السنة بتاع المدينة والمنور بتاع ياثر يعني إذن فيه اتفاق إيه الهدف مستهدف محمد صلى الله عليه وسلم يعني الإسلام مش محمد في شخصي زي مستهدف الآن المقاومة الإسلام ومستهدف الأوطان ومستهدف القدس وبيت المقدس التي لم نسمع لها صوتا في مؤتمرات لبيت المقدس ولا فلسطين ولا 800, ولا, 80 ولا 800 أسير في سجن السلطة ولا 11 ألف أسير في سن الاحتلال الصهيوني ولا سمعنا عن الإجازة العازل ولا سمعنا مأساة حقيقية فلذلك لما اتفقوا ووقعوا الاتفاق وتحرك عشرة آلاف عربي مشرك يكفر بالله عز وجل شو بقى أمة يعني تتحرك عشرة آلاف من قريش وغطفان لقتل الطبيب المعالج نعم. الذي يريد أن يستنقذ الأمة من حالة الزلة والاستكانة التي تعيش فيها في ظل الاحتلال الرومي البيزنطي وفي ظل الهيمانة الفارسية تريد أن تبتش بالطبيب المعالج وكان عددهم و... ثلاثة ألاف فقط كان المسلمون ثلاثة ألاف نعم. نعم فالرسول الصوت والسلام يعني كانت أجهزة استخباراته في قلب العدو رغم أن العدو دبر وكاد بليل إلا أن أمن الدولة الإسلامية بحق أي نعم وكان أمنا بحق ليس الدولة دا أمن الأمة أمن الأمة الإسلامية أمن نعم يريد فيه أمن الأمة هذا أمن الأمة شيء عظيم هذا, هذا الأمن كان يقظا وكان وعيا فماذا فعل وكيف واجه الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عيون النبي سيد القادات خاتم المرسلين إمام هذه الأمة وقائدها وزعيمها إلى, إلى الجنة وخير الدنيا والآخرة كانت عيونه على يهود بن النظيم منذ أن تحركوا من المدينة المنور لغاية مواصل قائد. وعقدوا الاتفاق وقبل ان يتحركوا هم من هناك كانت اجهزة استخباراته كان عم العباس رضي الله عنه ورد بعت له رسالة قطع الطريق في ثلاثة ايام معنى ربعمائة وخمسين كيلو متر بين ملك المدينة قطع في تساعة ايام في الظروف عادية وصل الخبر الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم الله. كان لا يقرأ ولا يكتب كما تعلم فدخل المسجد طلب أبي بن كعف وقدم له الرسالة فقرأ الرسالة قاله طيب اخفي ايه الخبر ما خافع سنفوته ده هذا في عضو ده إخواني لا يعني لأنه طبعا لما يفاجأه لسه أبن النظير السنة اللي فاتته وغير الصراية والبعوسلة فترة التسع سنين دي كان ستين سرية وسبعة وشين غزو سبعة وثمانين سرية وغزو يعني كل كم شهر متلاحقة, متلاحقة العضوان مستمر لكن قيد الله رجالا صدق معاه الله لا اله الا الله دكتور جمال ربنا قالها بعد كده زلزلوا زلزالا شديدا اه في بدر وشفناها في احد واللي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان المشركين يحيطوا به يعني ده اللي احنا بنشوفه النهارده مش مش كتير ولا حاجه على امه محمد صلى الله عليه وسلم هو هو يعني تكمله الفرق بين القلوب التي تستقبل بالامس والقلوب التي تستقبلها نعم احنا عندنا الحمد لله النمازج على ارض غزة سبحان الله على السكينة والطمئنة أنا بس إلى قصص البطولات والصبر والثبات أنه كان يجي وقت المغرب ينيروا المساجد بالكشفات اللي عندهم الشمسية دي ويؤذن المؤذن ويصلوا ويقنطوا الطيرات فوق دماغهم وصابرين عارف. محتسبين حتى المساجد ال ال التي هدمت كانوا يقيمون في في مكانها ويصلوهم بل سمعت واحد دكتور النهاردة أستاذ بيتكلم بيقول الأولاد يقوموا من الليل مفزوعين لكن اقول لهم اولاد ده ساروخ خلاص يرجعوا يناموا تاني خلاص ما فيش هنه بل, بل الانسان الولاد يتابعوا السلام ما لهم اشان من ايه دكتور جماعي يعني هو بيقولهم ده ساروخ فبينام وما كانوا فاكرينه ايه لا ما الصفله نايم يعني بيهتز فيطمئنه خلاص يعني خد يعني على كله فلذلك انا اعزهولي الشاهد هنا لما رسولنا قال اخفي الخبر وكان حاضر سعد ابن الربيع فسعد ابن الربيع مراته سمعت الخبر والسلام قال الخبر فريجي على طول بطرع سعد بن الربيع يقول له يا رسول الله دي زوجتي سمعت الحوار اللي جرى فيه كان اعتقد الرسول مش فاكر بالضبط كان له موقف انه كان له موقف سعد بن الربيع ده يستشهد في, في احد لا. فأ... لا مش سعد بن الربيع أ... لان سعد بن الربيع أ... ايو نعم هو زوجة احد الصحابة يعني كان حاضر و... المهم الرسول عليه الصلاة والسلام شاور أصحابه واتفقوا قالوا م... الش... الحتة الأفضل ال... ان الجبهة الشمالية من المدينة المنورة هي المفتوحة فسلمان الفارس قال إذا هاجمنا العدو خندقنا حولنا فخذ فأخذ بفترة نوع فارسي وكانوا يقومون بمثل هذه الخندق عندهم نعم فرسلم قرر حفر الخندق طبعا قبل ما يتحرق الجيش بدأ يتحرق ثلاثة أيام يعني إذا الجيش الشي... في الطريق رسول السلام وضع لكل مجموعة من إخوانه طريحة لحفر القندق المهم الشاهد رغم الدنيا برد وما فيش أكل قليل لكن هنا في قبول بالتحدي ما. الوطن في خطر والأعراض في خطر والإسلام في خطر قابلوا بالتحدي والأمة ما. كلها قامت لسول جمال وأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحفر معهم كان صلى الله عليه وسلم خط طريحة كان يحفر ويشيل على كتف يقول حتى غدى الطراب جلد البطن صلى الله ومع الجوع كل صحابي يربط حجرا هو صلى الله عليه وسلم كان يربط حجرين صلى الله عليه وسلم فالعز يقول لكن كانت المعنويات مرتفعة اللهم لولا اللهم اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولي قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا كانت الرسول عليه الله يعني كل منزل الكتاب مجر السحاب هازم الأحزاب اللهم هزمهم وزلزلهم يعني إذا الرسول عليه السلام المعنويات مرتفعة لا. وكان التكافل لم يجي حد يجيب وجب الطعام أو شوية تمر القريب له في الخندق يضعه في حرام ويزمي ويأكل منه الجميع فذلك أنا أعوذي لك انقبلوا بالتحدي هذا الموقف ربنا سبحانه وتعالى صوروا في القرآن الكريم فجأة مع عشرة ألاف مقاتر وصلوا على أبواب المدينة التصوير القرآني للغزوة ناخده بعد الفاصل شاهدان كرام فاصل قصير ونعود أوه أوه أوه أوه أوه أنا <تصفيق> الجندي إيجابي كانت عنده فكرة سلمان الفارسي كانت عنده فكرة الخندقر حول المدينة فتحدث وقال فكرته والقائد كان ديمقراطيا ولكن الديمقراطية الحقة وكان يسمع أصحابه ويشاورهم في الرأي فاستمع إلى هذه الفكرة وأثنى عليها ثناء حسنا وبدأوا في التنفيذ فورا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من حفر هذا الخندق وكان بين الصحابة يحفرون بمعنويات مرتفعة فكانوا يغنون أثناء الحفر مع أنهم ينتظرون عدوا إلا أنهم كانوا ينشدون ويغنون دكتور جمال القرآن الكريم لم يترك هذا المشهد الرائع ولكن صوره حيث كنت أقول لنا تصوير القرآن لهذا المشهد قبل الفاصل نعم كان لكن أريد أن أقول الديمقراطية الغربية ليست الشورى في الإسلام نعم. الشورى في الإسلام أنا لا. فقط. لا. آه. لأن الديمقراطية دي نظام يوناني عند اليونان يعني ديمس وكراتسي الأمة ساحبة التشريع تقول الخمر حلالي وبحلال القتل حلال المجتمع الغرب ده اللي بيقتل شرقا وغرب فلو أنه يقول مرة أخرى فعلا الرسول الصلاة والسلام يعني شوف الإيجابية الأمة كلها انتفضت وكل مرابط في مواجهة العدو نعم. والكل يستمط الرحمات السماء وكل يستغفر والقرآن يصدحون بالقرآن ويسألون الله عز وجل الدفع هذا العدوان الواقع يعني عشر تلاف في مقابل ثلاث من كانتهم ضاهيلة وده بقى يعني ايه ومن القرائزة من خلفهم يعني ايه يعني العدو خلفهم وامامهم فرسالة الصلاة والسلام يعني عقد لساريتين لواحد اسمه اسمه سلمة ابن اسلم في مائتي رجل وزيد ابن الحارسة في سلاس رجل انه هي تعمل كنوع من المظاهرة داخل المدينه المنوره حوالين بني قريزه وفي ال... ناحيه الخندق علشان ي... وبالتكبير عشان يشعروهم المسلمون يعني قد اعدوا كل شيء عدد. ده حرب نفسية بقى. حرب نفسيه نعم آه. بس حرب. من قدر الله عز وجل اذكر يهود بني قريزه ارسلوا 20 بعير للجيوش القادمه بقى الكفار المجرم المشركه العرب 20 بعير محمله تين وزبيب فمن رحمه ربنا وقعت في ايد المسلمين غنيمه في بدايه المعركه غنيمه من ربنا ربنا صور الموقع ده في موقفه في كتابه في سوره الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسل ع... فارسل ع... جنود عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ربنا سبحانه وتعالى بيصور بقى إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت الحلو... القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك تلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا شوف شديد. عدد ضعيف وبرد و... والمشل... وال... وأعداؤهم يعني ثلاثة أضعاف نعم. مش بس كده زلزل وزلزال شديدا يقول ربنا سبحانه وتعالى هنقول وايل يقول المنافقون والذين في قلوبهم قالوا ايه ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا قال محمد صلى الله عليه وسلم ما وعدنا ما, ما وعدنا الله ورسوله الا غرورة. ومش بس كده يا اهل يثرب لا مقام لكم فرجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يريدون ايه الا فرارا ربنا يقول إيه ولقد كانوا عهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مفعولا ربنا سبحانه وتعالى قل لن ينفعكم الفرار من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة إذا يعني إن لم يعتذر المنافقون دكتور جمالي إزاي يبقوا منافقين يعني هذا حالهم في كل غزوة وفي كل موقع على رسول خاصة نعم هذه حقيقة لكن شوف سبحان الله يعني شوف الخزان ده أعطوا ده عهد وميثاق يا أستاذ عشر ربنا قال يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود وبعد ذلك ده العدو أمن. ده عدوك وعدوه إخوانا بلاش الـ الـ الـ يعني يعني فين العروبة <تصفيق> يعني الفروض يعني أنا النهاردة فين الشهامة فنسلوا لكن هو ربنا بيحكي بي عشان يحذر الأمة يا أيها الذين أمنوا خذوا هدركوا. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة, خبالة. ولأوضعوا خلالكم يمبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم شوف لازم ربنا في حكمة عظيمة فعشان كده لما نشوف الأحداث اللي حواليها دي قل تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ما. والأمر لم يقف ربنا سبحانه وتعالى عشان يكشف أمرهم للأمة عبر التاريخ القويل هؤلاء المنافقون يعني يقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه و... و... أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان الله كان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب الجزء فيها يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كان فيكم ما قاتلوا إلا قليلا يبا إذن ربنا كشف خبيئة هؤلاء الناس يبا إذن عدوان فيه اليهود كفار العرب المنافقون يجتمعون الفئات التي تعادل أمة المسلمة عبر التاريخ ماذا فعل يعني يصور هذا الموقف أعتقد حزيفة بن اليمان طبعا بعد الحصار صبر المسلمون وثبتوا رسوله السلام قبل انتهاء المعركة قال من؟ يعني يعبر الخندق وياتي لي القوم كانت الدنيا برد فيقول حذيفة بن الاماء اليمان ما قام منا احد رغم ان الرسول قال واضمن له العوده وهو رفيقي في الجنه يقول اشوف يعني عشان تعال زلزل زلزله شديده نعم فخل بعد شويه قال قم يا حذيفه واتني باخبار قومه في حذيفه صدر امر من النبي صلى وكان الدنيا برد وكان يعني يشكر عورتهم ما عندوش توب كامل لا لا. يقول فقمت فكأنما أمشي في حمام حس بأنه إيه دبت الحيوية لأنه في أعطاء التكريف لا. وهنا بقى الملائكة بقى لازم تتدخن للشد من أزري الرسول قال له لا تحدث شيئا فعبر يعني, يعني مش بلاش يحس بيك يعني آه بلاش يحس بيك ويوعى تعمل حاجة من شأنها يحس أنك أنت داخل صفوفها فسمع أبو سفيان بيصرخ كل واحد يشوف من جليسه فهو قبل ما حد يسالوا سال هو من أنت ده, ده حذيفه بن الإمان. من فطنه المسلم بقى وذكائه في المواقف الحرجه يعني نعم هذا هو الجيل القراني الفريد اللي تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم اللي احنا في مسجد الحاجه الايه اللي بنسمح نموذج له في أرض غزة يعني مش عايز يعني لا احسبهم كذلك ما الله يعد فله هنا بعد كده لاحظ ان انه ابو سفيان بص لي الريح بدات تصفر والخيام تقتلع وابو سفيان بيطالب الناس بانه يهدوا يستعدوا للرحيل وبدات الايه الملاكه يبدو حس الضرب اللي حصل في الريح صار سيدنا ربنا قال اي الذين اذكروا رحمه جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترواها وكان الله بما تعملون بصيرا زي ما قال في أحد في بل استستغيسون ربكم فاستجاب لكم أن يمودكم بالف المنائك المردفين وما جعله الله إلا بشرة ولتطمئن به ولا ولتطمئن به قلوبك وما نصر إلا من عند الله ان الله في بدر الملائكة والامطار وفي الأحزاب الملائكة والرياح والرياح نعم هذه نعم نعمة ربنا عشان نشوف أو الرياح لأن كلمة الرياح الجمع دائما تأتي بالخير والحقيقة أنا شايف وسبحان الله وعلى فكرة نزول الملائكة لا تتصور ان اقتصر على في معارك كثيرة <تصفيق> انا اعتقد عندنا في العاشر من رمضان لما خرج جنوج الجيش المصري نداء الله اكبر في شهر رمضان كادي يتكلموا الناس البسولن المساابس البيضاء يسبقونهم في عبور القافاحه القاف ودا اللي شفناه احنا شفناه في غزه الان اللي اليهود يتكلمون عن أشباح وعيال يختفون دي كلها والجميل ان, أن, أن والحق او الفضل ما شهدت به الاعداء ده هما اللي قالوا نعم مش احنا نعم يعني عاوز اقول اسمع يعني زي احنا قلنا ايه ان ربنا بيقول لنا ان هو الذي يدير المعركه نعم فلا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين فعبر سيدنا حذيفه بن الأمان ودخل كان الدنيا برد نام تحت العباءه بتاع الرسول قال له قوم يا نؤام فعندك دكتور انا في حته انا اسف على المقاطعه بس مش مش قادر اخليها لما حضرتك تكمل ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين نعم. يعني سر وسبب ان لا نهن او لا ولا نذل ان مؤمنين لكن لو مش مؤمنين يبقى ممكن نبقى أذلاء وتحت أقدام أعدائنا مش كده؟ هذه حقيقة نعم انظر إلى الواقع الآن شوف إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء ففي ناس كثير بيخافوا من الشياطين الشياطين الإنس والجن يخافون من الصهيونية العالمية ويخافون من الصليبية ويخافون ككذا ما اشوف سالقف القلوب الذين كفروا الرب بما اشراكه بالله ما لم ينزل به سلطانا الشرك بالله ده يترتب عليه خور وجبن وضعف والخشم انا عاوز اقول احنا عشان نصل الى اخر يعني نتائج المعركه بسرعه يقول رب العالمين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا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 القرش وغطفان كان باقي بقى بني قريزة فكما قلنا رسول الله سلام رجع يغتسل في بيته المسلمة فجاء النداء من جبريل يا محمد انت وضعت سلاحك دي الملائكة لسه يعني الملائكة هي بأمر الله كانت تخوض المعركة الى لجانب المسلمين ارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا يعني مخابرات الرسول في, في الشق بتاع بني قريزة كان سيدنا جبريل كان شبريه طبعا كان شبريه شك فيه شك فيه فإذلك سيدنا جبريه رسالسلم قال ما أنه كان يؤمن بالله اليوم الأخر فأله صلى لنا العصر إلى بني قريزة وخرج المسلمون إلى بني قريزة وحاصروها وحكموا طلبوا تحكيم سعد بن معاذ يعني هنا المسلمون انتقلوا من الدفاع إلى الهجوم نعم انتقلوا المسلمون هم اللي راحوا نعم لأنه كان مش ممكن هذا رأس الفتنة هم اليهود هم اليهود نعم الذين يركبون الظهور الجويين هو هو هو هو هو ما تغيرش المشهد هو هو والشخصية هي هي فذلك عز وجل المشكلة الفردة اللي احنا بنعالجها الآن بنقول يا أمة الإسلام إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويتون الزكاة وهم راتعون ومن يتولى الله ورسوله فأولئك حزب الألاء إن حزب الله هم يفلحون يعني عوز أقول, أقول هنا ربنا بيدينا النموذج طبعا حكم فيهم سعد بن معاذ حكم الله من فوق سبع السماوات طبعا شوف بقى غدروا وخانوا يعني شوف عطاهم شوف هم قوم بهد نقضت العهود يعني قتلت الأنبياء يعني لا يعيشون يعني, يعني زي ما جرب بنا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين في اعتبر يقول الألباب يعني إذا أنا أعزي هذا النموذج اللي احنا شفناه في باني, في باني حزاب عشان كيرا قولنا إخوة باني النظير وآخوات إذن فهذا الحارة والسلم نجح خلالها ما لازم ترتيب البيت من الداخل إزاي يخرج لمواجهة الروم وإزاي يخرج لمواجهة الفرس إزاي يخرج لتحريب بيت المقدس والبيت من الداخل خربان وبه المنافقون وخوان ولذلك أنا أستبشر خيراً إخواننا على أرض فلسطين قطاع غزة لا هي حدوده السياسية أكبر من الدولة المدينة المنورة بحلودها وقواتها أكبر بكثير مع نصر الله عز وجل فأنا عاوز أقول دي تعتبر نتة ولولا هذا لو كان لست الغبش موجود والعناصر الخائمة داخل الصف ده كان انتهت القضية وكان انطلعت فلسطين لكن من ربها احمد ربنا انا شايف ان ربنا ب... ب... بيقود خطان بقيت مسألة يعني اعوز أ... يعني اذكرها فيما يتصل بال... بالحرب التي كانت غزوة الاحزاب ربنا سبحانه وتعالى هنا بيدينا نموذج يعني عملي المفروض من الامة اذا تنفرها تنفر نعم. حتى لو كان العدد قليل حتى امكانياتها قليلة فلذلك انا اعوز اقول لكن أخطر شيء القعود إن إحنا اتفقنا من الغزوات اللي فاتت كلها أن يعني ليس النصر بالعدد وليس بالعتاد ولكن وما النصر إلا من عند الله نعم فقط ما علينا إلا أن نأخذ وبعد ذلك الله هو الذي يدير المعركة نعم ما فيش كلام الشيء الذي يلفت النظر في هذه الغزوة إن الرسول عيسى والسلام وهو بيحفر والصحابة بيحفروا الخندق اعترضتهم صخرة نعم الصحابة مجدرش يكسروها تعبانين فنزل النبي صلى الله عليه وسلم مسك الفاس وضرب ربضه ضربه فأضاءت كده ضاء نور قال الله أكبر لقد احطيت مفاتيح الشام ما. إنني أرى قصور بصرة ضربة تانية أنار نور قال الله أكبر اعطيت مفاتيح فارس إن أرى قصورها الحمراء ضربة تالتة قال اعطيت مفاتيح اليمن في عز الأزمة والمحنة نجد النساء صلى الله عليه وسلم بيبشر الأنبة بانهيار الإمبراطورية الفارسية no. والإمبراطورية الرومانية وأيضا تحقق تحق الفتوحات وتطهير البلاد من, من الاحتلال الأجناء وهو ما حدث ولكن حدث أنا أذكر إن في في لما دخل سعد في المدائن في وكان يعني إيه وشاهد دخل قصر كسرة قال كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين وكذلك أورثناها خوما أخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين شوف ده الفهم وده الوعي فنعاوز أقول رغم المحنة وشدتها لكن الناس كان عندهم يقين أن النصر من عند الله اليقين لك. عند المؤمن ولكن عند المنافق كان يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعيدنا بكنوز كسرة والواحد فينا لا يأمن على بولتك نعم, نعم. فالفارق برضو يعني, يعني هو الحق واحد يا دكتور جمال ولكن تقبلوا هذا الحق يختلف من شخص إلى آخر ما ده اللي بنسمعه الآن نعم. المفروض النهاردة أحد المشاركين مبارح في بيطالب بقوات دولية عاوز قوات لسه مش كفيه اليهود اللي على أرض فلسطين بيطالب بقوات دولية وبعدين انت مين انت ملكش, صل... ملكش اصلا انت انتهت الولاية بتاعتك من زمان و... وحتى حتى لو كان للمفروض انت بتقدرش تنتقل من داخل الارض المحتلة الى الخارجة اللى بتصريح باذن من انت عشان تطلب قوات دولية عشان تعملنا مشكلة تانية و... يعني طبعا ده النتيجة ايه ده نتيجة الخور والضعف اللى اصاب الامر لذلك انا عوز اقول للمشكلة اللى عندنا الان لابد من وقفة محاسبة للنفس في ضوء سنة محمد صلى الله عليه وسلم سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ضوء كتاب بالله عز وجل عشان ندرك ندرك الدروس المستفادة التي يعني ممكن نتعلمها من هذا الدرس من هذه الغزوات وفي نفس الوقت لازم ندرك ان الجيل اللي تنزل عليه النصر يا أستاذ أشرف جيل قرآني فريد نعم. جيل قرآني فريد والدليل على ذلك ان نازلها زي ما قلنا بارح اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله لا. أولئك هم الصادقون وذلك ظهر جليا في الأحزاب أيضا فماذا أيضا عن دروس الأحزاب يعني إذا كان الجيل الذي ينزل عليه النصر هو جيل قرآني فريد فهذا درس نتعلمه من الأحزاب كما نتعلمه من أخواتها أو من بل النظير وأخواتها ماذا أيضا عن الدروس التي نستفيدها من الأحزاب في, في, في هذا اليوم يعني شوف إن, إن ملة الكفر واحدة عبر الزمن والجمع واليهود قوم بهد لا يستطيعون شوف رغم قوتهم رغم أنهم لا يستطيعون مواجهة الأمة وجه الوجش الفتن إسارة الفرقة بين المسلمين وفيكم سمعون لهم لا. شوف ربما هم أكلوا للسحت يعني النزلة يعني عندهم إجرام المشكلة أن هؤلاء هم سبب بلاء الأمة الآن في قطاع عشان كده ربنا بعديها قال يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تطل عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى الصلاة المستقيم بل أذكر بداية سورة الأحزاب الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي لا تطع الكافرين والمنافقين لا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيم واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيله بيضا ربنا سبحانه وتعالى استأذن حكي, أستغنى حكي. يعني ما زلنا مع الدروس المستفادة من الأحزاب ولكن معنا فاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود لنكمل الدروس المستفادة من بني النظير وأخواتها فاصل ونعود اهلا بكم من جديد معنا اتصال معنا احمد من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك تفضل أه حي الله فضل الشيخ وحي الله حضرتك وبنك. وجميع المشاهدين الكرام والله طبعا بالأحداث اللي حصلت في غزة وقدمت قلوبنا جميعا وإحنا حسين أمامها بالعجز والوهن والخور وقلة الحيلة ولكن أنا كنت عندي اقتراح وبقى طالب به يعني كل من يسمعه وبخاصة قناة دليل وكل الفضايات الإسلامية الهدفة لو تسمح لي ان انا اعرضوه ولو فضل الشيخ ايضا يعقب عليه يعني. يتصدر سيد احمد بس استأذنك في عجالة طب. طيب اقول الاقتراح ان احنا عندنا مادة اعلامية من الجرام الصهيوني اليهودي في غزة اولا طبعا يعني كثيرة جدا فإن إحنا لو نقوم على تجميع هذه المادة العالمية من خلال أسلام وثائقية مترجمة لجميع اللغات ويكون هدفها الآتي أول حاجة الدعوة إلى الإسلام وتبيان أن هؤلاء المعزمين هؤلاء الذين تعرضوا لهذا الظلم مسلمون وما هي عقيدتهم وما عقدة الإسلام مع يعني شرح عقدة الإسلام والمسلمين وأكيد العالم زي, زي ما كلنا عارفين فيه شرفاء كثيرون ويجهلون تماما ما هي الإسلام تاني شيء ان طبعا هذي المجازر ستبين وتفضح هذا العدو الصهيوني ولا ينخدع به احد وانحنا بنقول انه محاولة للاجيال القادمة في العالم كله انه تعلم هذا العدو سيد احمد فكرتك واضح يا فنم هل يحبك جز... الله يحفظ الجزاك والله اخير شكر الله ربنا يباركك الله وليك وعليك السلامة والبركاته نرد على احمد بحيث آه. ان شان الوقت؟ يعني احنا ان شاء الله احنا بس الـ الـ الـ طبعا الكلام الاخ احمد دعوة للاسلام ده شيء جميل ومطلوب في كل آه. وقت وحين لكن المفروض اذا كان حالة الاحباط والعجز رسول الله قال يعني سدد وقاربه آه. واستعن بالله ولا تعجز آه. ربنا سبحانه وبعرض بنا سبحانه ما يجعل وقل عمله ان الله لا يغير ما بيقوم حتى يغير ما بأنفسه بد من عمل والباب مفتوح يعني الفروض اللي, اللي بيحصل ده يعني هو كان مطلوب شعوب العالم او شعوب الكرة الارضية تظل في انتفاضتها لنصر تهؤلاء الناس الذين خزلوا فلذلك انا عوز اقول ده اللي نذكر به الناس الان اجهزة الاعلام و و و و والعلماء لان انا بقول فين علماء الامة يعني دي مشكلة خطيرة جدا فين علماء الامة في الساحة التحرك في البلاد في فرنسا وبرلين وغير الحركة في بلاد المسلمين مصيبة عظيمة فين انتم يا علماء الامة يا ملح البلد فين انتم من ابن تايمية فين انتم من العز بن عبد السلام فين انتم من الشيخ عبد المجيد سليم فين انتم من محمد حسين المخلوف فين انتم من الشيخ تاوج الدين فين انتم, انتم؟ هتقل اهل ربنا سبحانه وتعالى غدا فالذلك ان Parks احنا يجب ان لا يصيبنا اليأس الشعوب تستطيع ان تفعل الكثير تفعل الكثير استعن بالله ولا تعجز فلذلك أنا خاصة ان يعني الامر جد يعني يحتاج الى الشعوب مش مجرد مظاهرة فقط لابد ان يبقى فيه كيانات تؤسس لمناصرة المشروع المقاوم على ارض فلسطين وفي نفس الوقت الاعداد للاخطار القادمة اصل الكثير من الناس أنا أعتقد ما فيش إدراك للخطر من اللي أنا قرأته وشفته بيجري ما فيش إدراك يا أستاذ أشرف للخطر العظيم ما فيش إدراك للخطر للمشروع الصهيوني ما فيش إدراك خطر أن المفروض الناس اللي جون من أوروبا دولا دولا اللي مكونين قوة التدخل السريع في العالم العربي للمرحلة القتيمة فالذلك أنا عمز أقول علماء الأمة مطالبون أن يكون لهم موقف إيقاظ وعي الأمة ألا قد بلغنا. اللهم فشل المسألة فيه منتهى يعني أعوز أقولين إحنا ماذا نملك بلغ ما أنزل إليك نعم. الخطر قادم لكن يجب أن لا نستسلم وكون عندنا ثقة في الله ونلجأ إلى الله الدعاء والذكر وقيام الليل والاستغفار والتوبة لعل الله سبحانه وتعالى يعني يعني يوجد بعد ذلك نوجز يا دكتور جمال الدلوس المستفادة من الغزو عشان خلاص معنا ديئتين أبو الدعاء يعني مرة أخرى التدافع بين الحق والباطل الصنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل أعدائل هم هم, هم اليهود المنافقون كفار العرب نمر ثلاثة ان المفروض دائما التدافع بين الحق والباطل لكن في النهاية العاقبة للمنتقين نمر أربعة ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يدير المعركة من فوق السبع السماوات بين أهل الحق من المسلمين الموحدين وبين المشركين وبين اليهود وبين المنافقين هو الله عز وجل اللي, اللي, اللي حسم المعركة في أحد هو الذي حسمها في بدر وهو الذي حسمها في الأحزاب ولذلك ربنا يقول ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وربنا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف خلوم الرعب فريقا تقتلون وتأسيرون تأس... فريق وأوراثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قدير يعني كل الأفعال هنا منسوبة لله سبحانه وتعالى لا أنا هو, هو الذي يدير يعني عشان كده أنا عندي يقين رغم الظروف الصعبة لأنه صلى الله عليه وسلم قال وعلم أنه الفرج مع الكرد فإني عندي يقين أن ربنا سبحانه وتعالى مش يضيع المقاومة رغم الخزلان الذي تعرضت له ودي المفروض المفروض أنه ذلك الشيء الآخر أننا بطالب الآن الناس اللي بيسمعوننا لابد من أي جهد من قادة الأمة حتى لو جهد فردي ولو لوحده أنه يبقى له موقف اللي هو الانسحاب من المنظمات الدولية الانسحاب من جامعة الدول العربية التي في ظلها ضاعت فلسطين من 45 الانسحاب المفروض يبقى فيه عمل جاد يعني مش عليكم أنفسكم لا يضرركم من ضال يعني كل واحد يبقى له جهد فرد أن نصح الأمة نقول لهم الخطر ماحق وأعدوا لهم لأن اللي حصل في غزة ده مش بعيد عنكم نعم اللي حصل في غزة ده مش بعيد عنكم وزي 66 خمسين برضو ما انتبهناش 67 ما انتبهناش هو تفكر ان في حد اسمه هاجيش هيعبر عنك شفت اللي بيحصل اليهود ده مفيش دلوقتي الأمة فضلت نايمة باسم السلام اختيار مصيري لغاية ما العدو اعتلى ظهرها الآن. الآن لكن يجب ربنا سبحانه وتعالى قادر ان يحول حالنا الى احصل حال الاستعانة بالله. وأعدوا له ما استطعتم في قزوع الأمة أن تظل الفعاليات في الشعر على امتداد العالم وعبر أجهزة الأنترنت وعبر أجهزة الإعلام تذكر العالم بالجرائم التي ارتكبها الصهينة وأيضا التنبيه المفروض من الدور اللي بيؤديها أبو مازن هذا, هذا دور يعني, هو يعني دور على جانب كبير من الخطورة كان المفروض يقف عند حده المفروض أنه النهاردة 800 اللي بيسموه الأمن الوقائي بي... بي... المفضره ايه منع اي انتفاضة في الظفة الغربية ال... ال... كمهون يقول له افرج عن الاسرة يقول له للقيان يصليوني عندك 11 الف اسير محدش بيتكلم ولا حد بيتكلم عن القدس ولا على بيت المقدس ولا مصر الاسراء والمعراج فالحقيقة الامة في ازمة حقيقية اصلا الله, الله, الله ان يفرج كربها آمين. وان يزيل هذا الهم وان ينصرها على عدوها و... و... ونستأنف الدعاء بقى الحمد لله واشهد أن لا اله إلا اللہ وحده ولا شريك الله واشهد أن محمد رب الله يصوله. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال اللهم فرج كرب الأمة يا رب العالمين اللهم إننا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقه رجال نعوذ بك من زوال نعماتك نعوذ بك من تحول عافئتك نعوذ بك من فجات نقمتك نعوذ بك من حلول صختك نعوذ بك من علم لا ينفع نعوذ بك من قلب لا يخشع نعوذ بك من نفس لا تشبع نعوذ بك من دعاء لا يسمع نعوذ بك من عمل لا يرفع نعوذ بك من جهد البلاء نعوذ بك من ضرك الشقاء نعوذ بك من شماتة الأعداء اللهم فرج كرب المكروبين واكشف هم المهمومين واقض الدين عن المدينين وفك اسر المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر ولطبنا فيما جرت به المقادير اللهم انصر إخوانا على ارض فلسطين وعلى ارض غزه وغيرها من ديار الإسلام نستغيث بك فاغثهم ونستنصر بك فانصرهم سدد رميهم وتولى أمرهم نتقبل شهداءهم واستر اعراضهم فك اسرهم فك اسرهم كف ايدي عنهم واربط على قلوبهم قلوب ابائهم وازواجهم وامهاتهم واطفالهم اجرهم ما شيء بخير عبدو منها رب العالمين ربنا انهم حفات فاحملهم جاع فاطعمهم عطش فسقهم مرض فداوهم محصورون فوق الحصار عنهم محصورون فوق الحصار عنهم نسالك لهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم انت عددهم انت ناصرهم بك يصلون وبك يجلون وبك يقاتلون خير لهم اخطر لهم الا غيرك لا تكلهم الا غيرك لا تكلهم الا غيرك لا تكلهم, تكلهم. انصرهم هذا الدعاء ومنك الإجابة عليك التكلان اللهم عليك بأعداء الإسلام عليك بكل من أشع الرعب والقتل والفتنة والكفر والفحشة في بلاد المسلمين عليك بكل من فتت وحدة المسلمين اللهم عليك بكل من كان عونا لأعداء الإسلام ضد أمة الإسلام اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا قاتل المجرمين يا حق فاجعلهم رجزك وعقابك اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم صل على محمد في الأولين وصلي على محمد في الآخرين وصلي على محمد في الملقي المعبم الدين وأرضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائل الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابع حسن والدين قول جميع سبحانك الله وحمد نفسك اح Sher' Well and I II نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك وأن يتقبل هذا الدعاء مشاهدين الكرام اليهود هم اليهود والعدو هو العدو ولكن المهم كيف يقف المسلم أمام هذا العدو وكيف يقف أمام الله يوم القيامة ويقول له يا رب لقد دافعت عن دينك وكنت مستجيبا لأمرك ولأمر نبيك فهذا هو دورنا أن نستعد وأنت نفعل ما أمرنا الله تبارك وتعالى به ونبيه صلى الله عليه وسلم مشاهدين الكرام نازال الصراع مستمرا ولذا غدا إن شاء الله نكمل قصة الصراع